ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليوب ذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممدده